مع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله على نيته والسر فاهل انت ان تحمد واهل انت ان تعبد وانت على كل شيء قدير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 اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمال والأهل والمعافى الحمد لله المتعالي عن الأنداد المقدس عن الصاحبة والأولاد المنزه عن الشبيه والأضداد رافع السبع الشداد عالم الغيب وسر القلوب ومكنون الفؤاد اللهم إنا نسألك موجبات رحمة I'm وعزائم مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بر والفوز بالجنة والفوز بالجنة والنجاة من النار والنجاة من النار اللهم زينا بزينة الايمان واغفر لنا ما سلف وكان من الذنوب والاثام وال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 الصامطين اقضي حاجاتنا وحقق أمنياتنا واغفر زلاتنا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا يا حي يا قيوم جمّل أمرنا ما أحييتنا جمّل أمرنا ما أحييتنا وعافنا ما أبقيتنا وارحمنا إذا توف فيتنا وارحم بين يديك يوم القيامة ذل وقوفنا يم كتابنا ويسر حسابنا وثبت على الصراط أقدامنا واجعل المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجنة جارنا وأسقنا من حوضه وأكرمنا بصحبته واجعله أحب بإلينا من أنفسنا ووالديننا وأولادنا والناس أجمعين اللهم إننا نسألك ثبات حتى الممات اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل وحسن الختام وحسن الختام عند انتهاء الأجل يا أكرم من سئل يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك من خزيك وكشف سترك ونسيان ذكرك والانصراف عن شكرك يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نعوذ بعزتك وجلالك من شتات الأمر ومن مس الضر ومن حلول الفقر ومن ضيق الصدر وامن علينا يا الله دوام العافية والستر يا رب العالمين اللهم اعز الإسلام وانصر المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأيد بالحق والتوفيق والتسديد إمامنا وولي أمرنا اجعل عمله في رضاك خذ بناصيته للبر والتقوى وأصلح له بطانته يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقه وإخوانه وأعوانه لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان كلهم معينا وظهيرا واتهم من لدنك سلطانا نصيرا كل إخواننا المستضعفين في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بورما وفي كل مكان يا رب العالمين اللهم اجمع كلمة المسلمين في مصر على الحق والهدى يا رب العالمين وجنبهم الفرقة والتنازل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 نسألك يا الله أن تعتق رقابنا من النار اللهم أعتق رقابنا من النار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 اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت التراب والجناد لوحدنا اللهم ارحمنا إذا أدخلنا التراب وأغلقت من القبور الأبواب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 اللهم يا حي يا قيوم انا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلا أن تطلع من عليائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا اللهم انا نسألك أن تطلع اطلع من عليائك على جمعنا هذا فترضى اجتماعنا اللهم اغفر لنا اجمعين اللهم اغفر لنا اجمعين وهب المسيئين منا للمحسنين فان لم يكن بيننا محسن وهبنا جميعا إلى سعة رحمتك ورضوانك يا رب العالمين يا حي يا قيوم نسألك في هذه الساعة وفي هذا المكان المبارك ان تنزل علينا هذه الساعة رحمة من عندك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتشرح بها صدورنا وترد بها غائبنا وتهدي بها ضالنا وتغني بها فقيرنا وتشفي بها مريضنا وترحم بها امواتنا وتنجينا تنجينا بها من النار وتنجينا بها من النار وتدخلنا بها الجنة يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولواردينا ولمشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير عم الجميع بالرحمة والرضوات عم الجميع بالرحمة والرضوان وعاملنا وإياهم باللطف والإحسان واجعل عاقبة أمرنا يا مولانا عندك العفو والصفح والغفران العفو والصفح والغفران والعتق من النيران سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلوات الله وتسليماته على خير خلقه وأشرف رسله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين مع تحيات دار البلاغ للانتاج والتوزيع جده المملكه العربيه السعوديه هاتف رقم 6755747 فاكس رقم 6191976 واحد تسعة واحد تسعة سبعة ستة ويسعدنا التواصل معكم عبر البريد الإلكتروني المسجل على الشريط والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته